بسم الله الرحمن الرحيم أَلِفْ لَمِّينَ تَنْزِيلُ الْكِتَابِ لَا رَيْبَ فِيهِ بِنْ رَبِّ الْعَالَمِينَ أَمْ يَقُولُوا نَفْتَرَاهُ بَلْ هُوَ الْحَقُّ بِالرَّبِّكَ لِتُنْذِرَ قَوْمًا مَاتَاهُمْ بِالنَّذِيرِ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 فلا تتذكرون يدبر الأمر من السماء سَنَخْلُقُ كُلَّ شَيْءٍ خَلْقًا وَبَدَأَ خَلْقَ الْإِنْسَانِ طِينًا ثُمَّ جَعَلْنَاهُ مِنْ سُلَالَةٍ مِّمَّا مَيْنٍ ثُمَّ سَوَّاهُ وَنَفَخَ فِيهِ قل لي تشكرون وقال والناس أجمعين فذوقوا بما نسيتم لقاء يومكم هذا إنا نسيناكم وذوقوا عذاب الخلد بما كنتم تعملون إنما يؤمن بآيات 117. وقروا سجدا وسبحوا بحمد ربهم وهم لا يستكبرون 118. تتجافى جنوبهما للمضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون 119. فلا تعلم نفسه جزاء بما كانوا يعملون أفمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا لا يستهون وَقِيلَ لَهُمْ ذُوقُوا عَذَابًا نَّه. ذُوقُوا عَذَابَ النَّارِ الَّذِي كُنتُمْ بِهِ تَكْذِبُونَ وَلَنُذِيقَنَّهُم مِّنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَىٰ وَالْعَذَابِ الْأَكْبَرِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ وَمَن أظلم من بآيات ربه ثم أعرض عنها إنا من المجرمين منتقمون ولقد آتينا موسى الكتاب فلا تكن في مرية من لقائه وجعلنا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 فلا يسمعون اولم يروا اننا نسقي الماء الى الارض الجرز فنخرج به زرعا فنخرج به زرعا تاكل منه انعامهم وانفسهم افلا يبصرون ويقولون متى هذا الفتح Me, like.